بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضلين وأرسل عليهم طيرا أبابيل تغميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف منه ما